بوك تو شمونين ثمانون ثمانون شموت توار شلوش الصفات ثلاثة الصفات ثلاثة يشلى كلف هي لديها كلب هي لديها كل الكلب الكلب كبير كل لديها كل كبير لديها كل كبير يت لديها بيت. هي لديها بيتيت البيت صغير البيت صغير بايت كتن هي لديها بيت صغير لديها بيت صغير بمالون كن في فق هو كن في فندق عمل ز الفند الفند ب ز هو كن في فندق ريس كن في فندق ريس يجل مخنيت هو لدي سيارة هو لدي سيارةخيت يكغاء السيارةالية ثم السيارة غالية ثم يجل مخيت يكغاء هو لدي سيارة غالية ثمن هو لدي سرة غالية ثممن غمن هو يقرأ روية هو يقر روية غ مشم الرواية م الرواية مملة غمن مشم هو يقرأ روية ملة هو يقر روية مملة هيصف <تصفى> بالساغ هي تشاهد في هي تشاهد فيمن السغ مك الف مثير الفلم مثير. <تصفى بسارت> الفلم مثير. היא צופה בסרט מרתק. היא תושהד פילמן מותירן. היא תושהד פילמן מותירן. פנו ל-www.bok2.de למצוא את הטקסט ואת הספרים.